لولا أنت مهتدينا ولا تصدقن ولا صلينا فأزلن سكينة علينا وثبت الأقدام إلا قينا إن الأولى قد بغوا علينا إذا أرادوا فتنة أباينا لولا أنت مهتدينا وَلا تَصدَقْنَ وَلا صََّنَا فَأَزِلا سكينَة عَلينَا وَثَّتِ الأقدْامَ إِللاا قَنَ إنَِّ الْ الأُول قَدْبَغَوْ عَلينَا إَا أرادُ فِتْنَةً أأَبنا